أقول ترافقنا بحذر ما قتلى متهوم ترافقنا بحذر ما قتلى متهوم وأول ما عرف يحجدته مني لزمت وكان يدعو بحضرة إبليس وأنا بصحن حيدر لزمني تركته ودوم ترك إبليس مطلوب بس إبليس طجيدة وتركني تحلف عود وأنا تحلفت به وركنت ويا الذياب الزامطني اقر حيل العواصف يهدم جبال بس فن هل تطير مني أنا مزامط قبل لا اوقف بيوم واقل العله علي تدني مشيت وما مشيت بحال اجدامي ولا عظم ولا حمز اند ليغرني انا امشي بلا بلا طول وذب القاع بس فن هتذبني انا معطش السراب وصامت البيد وعجست الصحاري عطشني أصيرا عود بس أتفرع جبال ونبثق للجبال يطيب متني كرف حتى الأرض من غندب السيل وأنا بعود يا بس ما كرفني لبس تشكال بس ما رهمت وياي رهمني شما غبوي وبس رهمني سكنت العاليات التنطح الغام وحن الكوخ لو صدر الحمني شفت شر ميزان ميزان القلوب وانا الشرن وما شرني نظره مستحم نحيهفه الهور تسوى ملاك بوشه كلها لنني وفدوه الشيله ام اللي بها بخوت أو طيبتها ومدامحها الحمتني اعذرك لو قل الشاعر لا كذاب بس حب العراق اللي أنا ذني الأتيج بصوب العتيج جيت وكون قرعيدي ليحبني أنا وثوبي ليجزع كل الألوان عجب بس لون الأسود ما جزعني علمت الجرح من يوجعي طيب أو شويت القصائد من حجهني أسامح وانبي يهوس الغيظ وذا ما سامحت يبتش ليغني أقصت إذن التشلبة ورايدي عيل أو يقطع الريح تفلي وصل إذني وقص جنح الخطر واشبخ على الآه أو يطقل ما نحر شف نحرني أنا المالذة لا يكفر الطول ولا حتى الجبال يلب دني ونا الماطح لسه ولا رضي طيح ماطيحا على العنادل يضدني أنا المعرفني يقول مغرور وسولف للعرفن وما عرفني علمني الحسين من غرف الماء ما أشرب قبل مهر النظرني لقيت الرماح بصدر مفتوح ولا لابس درع ينقال عني انا ابن الحسين الواجب يموت وذبحته بوقفه الحسه بذبحني وهيئات الحراير تعرف الخوف وانا وبيني نفس جل شلمني اسل في الزعل وركض على الموت ما هو العباس علمني على ذني احس قلب النخل من يفزع الريح كان يصيح للسباح اخذني وانا اش ما عليت وياي الاختار واجري الماء نفض حسدني هاي سنين وانا مناحر السيل رغم اللاذبية وظل يجرني وذا كل اشتوازت والخطر حام أصيحا يا علي وأدري حضرني كم مر البحر هاجوا إجا الحود باسيدوا على الساحل شمرني شا عالم نصيحا وين أبو حسيان حتى أنا أخاف النوب مني خلها إيش ما تسو الدنيا وياي وبنحسني حاضر ما يهمني وبعد يوم الحشر غاد آخر يا طبع الكريم لما طردني من تسعر جهنم عندك تخيل والشمات تفرح لو عفتني ما نبطلق حبك كأشخ وجاي وأبدأ لما عشك ويخيب بظني أتشلب بيك وان تروح وياك أوفنل يسروا منك يجرني الصبر الصبر, الصبر تشلم ويقلبها النسان وما تعرف المر إذا شربك عسل كلما أثقر من جبل بالامتحان وجيب صدري ليحتمل ثقر الجبل والبشر أصناف مو كلهم سوا والشديد اللي يحمرو حمن الزلل اللي سلسية في الصبر هو الشديد ومو شديد الباحة بلحظة زعل منتهب العاصفة تردها الجبال أولو تطيح جبال هي صبح خلل والمصاعب منتهب تبغ العنود ما تريد المنحن وشاب فشل تبغي من يسحق على الجرح اليصيح أو يحصل رياقة إذا يظم الجمل الرسل والأنبياء صبرة وجبال وبالصبر الأهل الصبر ضربة ومثل ما صبر يشبه صبرهم مستحيل واليبالغ لا يبالغ بالسهل اتحملوه شكر ورع على البلاء والبلاء الموسهل بيهم نزل حاش ما جزعه ولا أرفه ملل ما صبر يشبه صبرهم مستحيل واللي يبالغ لا يبالغ بالسهل وقعت كل الضماير والعقول وهاي ساحه وخلي يقول المال قبل الا واحد واحد المال مثيل اللي تفقت عليه عليه كل الملل كل صبرهم منا جمعه وخلي ازيد ما قص اللحظه وداع وهم اقل والله لو كلها بشخص واحد تصير هم يذهل الصار ويصيب الخلل واللي يعرفه يقول بس يحكي بحذر انا اسال عن بشر فاضل بشر انا اعرف حسين انا اعرف حسين لم الانبياء كلهم وبقطره ونزفهم من النحر انا اوصل غايتي باسم الحسن وافخر اهل من هل فخر قاموس الفضل تقى الحسن ذريات هدى وصاد زمر احس ين فوق وصافنا وفوق الخيال ما يلوح الشوف وتجمع الصور احس مثل حسين يتعذر مثال شنو وصفه وعجزته الضاب بالسير احس من اربع جهات منردج يلقى وجهه ويركع بعين النظر حسين قمه وايه فوق القمه صار تكبر بعين الكبير اش ما كبر احس ينبض مرجينه وحزه وثبات والدليل الدم على السياف انتصر احسين زف الغانمة بحنة نحور والصبر نيشانه ودم المهر احسين يعطش لا تشدش الفرات يقول انا وما يطيع عمر البحر احسين بحر الماتصل هدر البحور منصع الطوفان بالطف وهدر احسين ما غطب درع صدر الحديد مدرع بصدر وخسف صدر الدهر احسين صدر الكون واشو على ونطوا تعت والموت اعتدا احيان من غيم زعل دم الجيوش وكان سجيل المطر بس ما مطر احس ان ما لاحظ حد ذبابيل العلاه يخلي سيل الخلب وروسي عثر من عباس حشم واخاه والله حتى المن شطر بالنص صفر احس وي عباس احس ان لكنش حتى الفرات يقول انا وما يطيع عمر البحر حسين بحر ما تصل لهدال البحور من صعد طوفان بالطف وهدا حسين ما غطى بدرع صدر الحديد درع بصدر او خصف صدر الدهر حسين صدر الكون وشاعل الرماح وانطوى قد صدره والموت اعتذر حسين من غيم زعل لم الجيوش وكان سجين المطر بس ما مطر حسين ما رفع حد بابيل الاله يخلسيه للخيل بالروسي عطر احسين من عباس حشم وأخاه والله حتى المنشطر بن لصطفر احسين وي عباس شطرين الفقر احسين نفخت صورها ولبت صقر احسين لو لا رحمة ربها النداء شاقلبها وضمت القاع الخبر احسين رحمة وهي مالت للقلاب بس عدلها وصار ميزان القدر احسين مذبوح وسمع زينة بتصيح قام بس غيرة وحماها من الخطر احسين هو الغيرة والغيرة الحسن ومو عجيب احسين على الغيرة الفطر شالقمر ما غاب شالشمس بدماء وبيمن اجمل بالشمس يو بالقمر هنه هنه هن نور على نور اشرقا بحسين والكون انبهار احسين لو الاحسين باكر كالامس وما غرق فرعون وتلقا دارس والله لو الاحسين سيف الموزمات بلغه مدي الكلايف حبس والله لا لا حسين شاعشنا بظلام وهار في سبع من يفترس والله لا حسين شمس الخالدين خاطفت شمسنا والحق ينطمس والله لا لا حسين ينذل العزيز ولا كرامة تضل ولا عزه نفس والله لا لا حسين ضاقت بالشريف وما تضلوا لايت شاف وما تنتكس والله لا لا حسين شاشوق العبيد غاصبينه وجمله كل 10000 فلس والله لا لا حسين من اعلى الهوان حسين مذبوح وسمع زينب تصيح قام بس غيره وحماها من الخطر حسين هو الغيره والغيره الحسين او ما عجيب حسين على غير انفطر سلدمر ما غاب كالشمس بدماه وبمن اجمل بالشمس وبالقمر هن هن اثنين هن نور على نور اشواق بحسين والكون انبهر حسين لولا حسين باكر كالامس وما غرق فرعون وتلقى ندرس والله لولا حسين سيف الموزمات بالغمد يوم الكلايفين حبس والله لولا حسين شاعشنا بظلم وهارف الظلمة سبع من يفترس والله لولا حسين شمس الخالدين شاطفة شمس الله والحقين طمس والله لولا حسين ينذل العزيز ولا كرامة ظل ولا عزة نفس والله لولا حسين ضاقت بالشريف وما تضل راية شرف ما تنتكس والله لولا حسين شاسوق العبيد غاسبين وجملك العشرة في نس والله لولا حسين نمنع للهرام او كان مدك فوف بالذل تنترز والله لا لا حسين يتسيد يا زيد والعراقي صافحك فوف الرجس والله لا حسين ما همنا العار وبغلاته وابه ابدا ما نحس والله لا لا حسين نخبك <تصفيق> والله لا حسين كاس واسوق العبيد غاصبينه وجمله كل 10 فلس والله لا حسين من اعلى الهوان أو كان مد شفوف بالدل تنترس والله لولا حسين يتسيد يزيد والعراقي صافح شفوف الرجز والله لولا حسين ما همن العراق وبغوات تواب عبدًا ما نحس والله لولا حسين نخضع للطغات أو صار ثوب العار أشرف كل نبس والله لولا حسين تنبع العصان والمبادئ سوم عبسهم البخس والله لولا حسين ما تلقى الغيور و الغير الغيرة أبد ما تنذرس والله لو الحسين شميلت بالظميع بلا ظميل من لبينت الحرس والله لو الحسين متنا بالاع يموت وما عرفنا الموت دون الحقيرس اوس <تصفيق> اول الله والله لو الحسين متنا بالاع يموت عرفنا الموت دون الحقيرس والله لو نسدت ابواب السماء ليلتمس والله لو حسين ما يحفظ كتاب وتندفن سنة نبينا وتندرس والله يا لا حسين كاسات الاداه يا خسوهي المنابر تنخس والله لو حسين راسه على الرماح ما رفعنا الروس فوق من الشمس والله يا لا حسين والله لو لا حسين متنا بلا يموت وما عرفنا الموت حريه وعرس والله لا لا حسين معراج الدعاء نسدت ابواب السماء ليلتمس والله لا لا حسين ما يحفظ كتاب وتندفن سنة نبينا وتدرس والله لا لا حسين صار صوت الاذان اسكتوا هاي المنابر تنخس والله لا حسين راسه على الرماح ما رفعنا الروش فوق من الشمس والله لا لا حسين افلاك السماء يختلف ميزانها وتفتر عكس سينعلمني الجهل من يتسع للرسالة الحور لازم تندفع ما بالهيهات علمني الحسين والمجد بهل المواقف ينصنع ما أضخ الراس علمني الحسين حتى لو مذبوح لازم يرتفع ما بالموت علمني الحسين واعرض بحلقلي ضد ماءً البلح ما يطيح السيف علّ من الحسين وما يهدي السيف شفلي ينقطع ما بيعدين علّ من الحسين وما عندي الدين بسمى وبظلة <تصفيق> ما يضيح السيف علّ من الحسين وما يهد السيف شفلي ينقطع ما بيعدين علّ من الحسين وانا عند الدين بس ما بضلع عاب اقدر عاب علمني الحسين انا انا وارضع الماء الردع مو على التكفير علمني الحسين الباطل ايضا الباطل وما ينتبع مو على التفجير علّ الحسين هذا عار العار والحر يمتنع لا رهيت بحرب علّ من الحسين ما أمثل بالغب الخصم من ينصح العرض ينصان علّ من الحسين واتصرفاً على الحراير مو سبع أنا أعصف غض <تصفيق> ما يطيح السيف علّ من الحسين وما يهد السيف شف لينقطع لا رهيت بحربي علّ من الحسن ما أمثل بالخصم من ينصح عب أخدر عب علّ من الحسين أنا أنا وأردأ الماء الردع انا أعصف غاض علّ من الحسين ولا تصيح مخدواتي وتنسمح مو على التفجير علّ من الحسين هذا عار العار والحر يمتنع أسحق على جوح علّ من الحسين والعسل عشاق حتما تلسح العرض ينصع على من الحسين واتصرفا على الحراير مو سبع انا عصف غاض على من الحسين ولا تصيح مخدواتي وتنسمح انا ملقى الضيف على من الحسين ولو منع في الشجر حد ينشلع اسحق على جوح على من الحسين والعسل عشق حتمن توسع أنا نحب الناس علّة من الحسين و منع في الشجر حك ينشلق أصحق علج Mihwun علّة من الحسين والعسل عشق حتمن توسع وأنا Qualsecber Viper Tejas علّة من الحسين وصار دبح الظّاف للمال أو طبيع ما عد ابح اطفال علّة من الحسين وليتلّعه عزر طبيع كلش بشع ما أشدّ绿ام علّة من الحسن. حتى بالظلمة أو جروح جميع من المطابر إحسين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علمني الجهل من يتسع للرسالة الحور لازم تندفع ما ذي الهيهات علمني الحسين ولمجد بهل المراقف انصنع ما اطخ الراس علمني الحسين حتى لو مذبوح لازم يرتفع ما هاب الموت علمني الحسين واعوض بحلق الاضجمان بلع ما يطيح السياف علمني الحسين وما يهد السياف شفلين يطع ما بيع الدين علمني الحسين وانا عندي الدين بسم عرض ظلح حيب اخدر حيب علم الحسن انا انا واردع الماء الردع مو على التكفير علم الحسين الباطل ايضا الباطل وما ينتبه مو على التفجير علم الحسين هذا عار العار والحر يمتنع لو رهيت بحرض علم الحسين ما امثل بالخصم من ينصره العرض ينصان علم الحسين واتصرفا الحراير مسبع انا اعصف غاضة علّة من الحسين ولا تصيح مخدراتي وتنسمح وانا حب الناس علّة من الحسين ولو منع في الشجر حد ينشنع اسحق على جوحي علّة من الحسين والعسل عشاقة حتما تلسح وانا ملقى الضيف علّة من الحسن وصار دبح الضيف للمال وطبيع ما ادبح اطفال علّة من الحسين وليت الاعزل طبع كلش بشع وما اشد الزام علمني الحسين حتى بالظلمة اوش روح شمع من المقابر جيش علمني الحسين انت في دم وانهض من يصير ازماط علمني الحسين والله استنكف اذا البس درع من تضيج الدنيا علمني الحسين انا احب الناس علمني الحسين ولو منع في الشجر حق ينشلع من المقابر جيش علّ من الحسين أنت في ظبركان دم ونهض فزح أنا ملقى الضيف علّ من الحسين وصار دبح الضيف للمال وطبع ما أدبح اطفال علّ من الحسين وليت الأعزل طبع كلش بشح وما أشد الثام علّ من الحسين حتى بالظلمة وجروح شمح ومن المقابر جيش علّ من الحسين أنتفض بركان دم ونهض فزح من يصير زماط علّ من الحسين والله أستنكف إذا من تضيج الدنيا علّ من الحسين أسحق على العاه وأكبر على الدمع مو على التهجير علّ من الحسين وليفره جار ما بيكل نفع ما أود ملعوف علّ من الحسين يستحل ما عون من طار المنع ما نعوف حسين مو على التهجير على ابن الحسين ولي فره اتجار ما بيكل نفع ما عدم له فعل ابن الحسين يستحل ما عون من طار المنع ما نعوف حسين نقسم بالحسين والليالي العشر والوتر وشفع ما نميل ونثبت بخط الحسين ايه وحق بروجه وذات الصدع ما نعوف حسين حد قطع الوريد هذا منهجنا وابد ما ننخدع ما نبيل ولو تميل الثابتات بغير وبالسجادة بد ما نقتنع ايشلون نقنع واحنا وضحنا السبب؟ ايشلون نقنع واحنا وضحنا السبب؟ او كربلاء اتراب هاي نبس الذهب؟ يا عطرنا فش هتربط كربلاء. والعبير ترابه الطيب جدد للبشر ميجان صارت كربلاء والعجر ثابت على قدر التعرض مدرسة أجيال صارت كربلاء تلبية ومنهج حضارات وأدب إحنا وقعنا الوطن بس كربلاء انتماء ومضخرة وعزة ونسب دولة غصبا علي ناصب كربلاء إحسين صار حدوده وحب الشعب ما صرخ مظلوم لولا كربلاء ما يهز الغير نو حق الغصب من شهيد يطيح توقف كربلا تحي كل شي بعلما نهجها انخضب ومن نشوف ايتام ترجع كربلا الحزن والخوف والحر والسنب من يذبحون الطفل شن كربلا تشيل عبد الله لبركان الغضب ومن نشوف الماء نذكر كربلا ولا هنيئا لنسح سينو شرب عادة ليخدمت ما صار اخ مظلوم لولا كربلاء ما يهز الغيب لو حقا انصب من من شهيد يطيح توقف كربلاء تحيي كل شاب علم انهجه انخضت من اللي ترجع كربلاء اذن والخافف والحرو السلب من يدفعون الطفل كان كربلاء تشيل عبد الله على بركان الغضب ومن نشوف الماي نذكر كربلاء او لا هنيئا لن سحسين وشرف عادة ليخدم ذليل وكربلاء بس خدمة تعلى وبأشرف عتب من تشب النار نذكر كربلاء او ركبة الخدر ياب الخدر عتب من يجوه الصوت تصرخ كربلاء اشلان متن امو الخدر صوت ضرب من يصيح الموت نذكر كربلاء او ذاك حي حسين ولمات الجذاب استوى غط طغيان منبر كربلا او من قدر يتحدى بايات الخشب جيب طار الخوة اهدز كربلا خوة العباس راوتها العجب جيب طار الخوة اهدز كربلا خوة العباس راوتها العجب حيبو الغير بطل طف كربلا وكرم بعباس من أم وعد احنا نهتف بالقبر يا كربلا وحتى بالمعشر نجي نفس الطلب كربلا وكل أرض كربلا وكل يوم عدنا عاشور حسد الصراط اللي يفصل الجنة وسقر وغادي يتشفى العبر بالما عبر احنا نركض على الصراط بيا حسين وين ابو السجاد ولا هاي انفخر انا اصل باسم الحسين وافخر اهل الفخر من الفخر هذا معنى حسين لم الانبياء كلهم بقطره ونزف همننا انا اصل غايه باسم الحسين وافخر الفخر من هالفخر هذا معنى حسين لم الانبياء كلهم بقطره من همننا